وَحُصِّ لَمَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّكُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِذِ الْخَبِيرُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَ مَا الْقَارِعَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَ يَوْمَ يَكُونُ 119. ويجبن الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش 111. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية 112. وأما من خفت موازينه فأمه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 كلا لو تعلمون علم اليقيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم